وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحن ودافع عن مريم العزراء بعدما طعن في شرافها بالقذف والسب ونج يونس عليه السلام من الظلمات ونج يوسف عليه السلام من الجب وأهلك فرعون الذي ادعى وقال إنه الرب وأحبى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب خلق آدم عليه السلام فابتلاه ثم تاب عليه وهداه وبعث نوحا عليه السلام فصنع الخلق على الماء فجرا وعيد عيسى عليه السلام بمعجزات تبهر الورى وأتى موسى بتسع آيات وذكر فرعون وما أروعا وجعل النار بردا وسلاما على الخليل إبراهيم فاعتبروا بما جرى وأرسل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى وعلى أصحابه أبي بكر صاحب رحلة الغار بلا مرى وعن الملهم عمر بن الخطاب الذي هو بنور الله يرى وأن عثمان بن عفان زوج ابنتيه البدول وما كان حديثا يفترى وعن سفينة العلم المتحركة سيدنا الامام علي صاحب العلم في النشر والسرى وعلى اصحابه الذين بفضلهم انتشر العلم بين الورى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أصحابه وعلى أحبابه وعلى التابعين وأباء التابعين إلى يوم الدين أيها الأخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض تحيّة مباركة من عند الله تبارك وتعالى فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد العزب من أسرة المزعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للراحل الكريمة التي رحلت عن دنيا الناس دنيا متاعها قليل وقال رب تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ستابا مؤجلا أيها الإخوة المؤمنون وأشرف في هذه الليلة بقارئين جليلي من أعلام قراء جمهورية نصر العربية والعالم الإسلامي شرفت لذلكم العلم القرآني والعلم الإزاعي الكبير قارئ الإزاع والتلفزيون العربي وسفيرا لقراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني وكما شرفتم ايضا بذلك العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير فضيلة القارئ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم باستمعنا مركز فاقوس ايها الاخوة الممنون وبرفقة الاخ الحبيب الاستاذ علي بدوي رئيس الموقع الاسلامي على شبكة الانترنت العالمية والذي يقوم باخراج هذه الليلة استحب حضراتكم مع خير ذي بدء مع القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة تنقل لحضراتكم من داخل الصرادق المقام ولؤلؤ الصراطقات محافظ الشافية والمشتمل على الهندسة الصليبية والإنارة وواجب الطيافة. احدى مخازن اولاد الحاج فتحي هاشم بارفير مع خير زيبت مع القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضاراتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الازاء والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية نص العربية والعالم اليساني والمقيم بالقاهرة اصأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسنا الاستباع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 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقصوا يحاسبكم Allahu Akbar إِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا في أَوْ تُخُصُوا يُحَاسِبَكُمْ Mhm uh my لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير آ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما نفرق بين أحد من غفرانك ربنا وإليك المصير قفرانك ربنا وإليك التفكر that <laughs> وقالوا لها ما كسبت وعليها ما اتجابت لا يكلف الله نهدا إلا <تصفيق> ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفطأ ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل ربنا و لا تقمّل علينا قطلنا لا يكلف الله نفساً Jesus. ربنا لا تآخذی ولا تحم ما واغفر لنا واغفر واو wow. wow. wow. الله لا إله إلا هو الخير, الخير. الله ربنا وعلا واعظ عننا و في لما امر امنا سماولنا الله لا إله الله عزيزٌ والله عزيز ذو انتقام والله عزيز خثظَ بِهُم ةُم مُ كمةُدُ هونُ الن ُمُُّ فَأَمَّنَ فأم الَّذِي نَفْقَهُ ذِمَمَ زَيْفُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ غُبَّةِ أَلْفِ What? وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ رَبَّنَا الله العظيم Thank <laughs> you. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت لا تزغزغ قلوبنا بقد اذ هديتنا وهبا one <laughs> كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم يكذبون رو ص لا هنا وتوق جورون غ قل للذين كفروا ستضلغون وتحشرون إلى جهنم وفي سلبها قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي أَتَيْنِ ارْتَقَطَ إذ تلتقى لقاء كل حبيب اللان <تصفيق> <تصفيق> إلا في ذلك لا عبرة أب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضط والخيل الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكُمْ مَثَلُ الْآخِرَةِ أَفَتَطْمَعُونَ أَن تُؤْمِنُوا الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وبعد هذا التصوير ضمن لك الرزق قال لموسى وعزتي وجلالي ما شققت فمن إلا وشققت له رزقا وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسانح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني قارئ الإذاعة والتركيزيون العربي والمقيم بالقاهرة وقارئ جمهوريه مصر العربية والعالم الإسلامي تتقدم العائلتين الكريمتين عائلات أبو معوض وحسان بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء وأشكر باسمكم أيضا الصرابخ المقام والمنارة وهمدست الصوت وواجب الطياسة إحدى مخازن أولاد حجفتحي هاشم بأبو غفير اخوة الامان لحظات قليلة ويتجدد العطاء واللقاء لنعيش معك